أحييناها وأخرجنا منها حَبًّا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون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 اتقوا بَيْنَ بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما مِنْ من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين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 ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم فلا يستطيعون تنصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا بيلنا من بعثنا من مرغدنا هذا ما بعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا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 هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يتعون سلام قولا من رب رحيم فامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عد مبين وأن يعبدوني هذا صراق مستقيم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْضِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ لَوْهَ الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ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 ولو نشاء لضمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مغيا ولا يرجعون وَمَن يَعْمِلْ هُنُونَ نَكِسهُ فِي الْخَنْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ لِّيُذِكِّرَ مَن كَانَ حَيًّا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 ولهم فيها منافع ومشارب أَفَلَا يشكرون فاتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وَهُمْ لهم جند محضرون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 بَلٰ وَهُوَ الْخَلَّقُ الْعَلِيم إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم فالصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إِنَّ إِلَهَكُم لَواحِدٌ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ إِنَّ زِينَةَ السَّمَاوَاتِ النِّيَاءَ بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ مَارِدٍ لا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَئِ الْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاطِيبٌ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُم أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَّازِبْ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوْ آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو أب آباؤنا الأولون قلنا عم وأنتم داخرون فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ وَقَالُوا يَا بَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ السِّنِّ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وطيفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون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 بل كنتم قوما طاضين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغليناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا طيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون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 فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها قول ولاهم عنها يزفون وعندهم قاصرات تطر في عيد كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتسألون قال ق أنا لي قريد يقول أإنك لمن المصلين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإننا لمدينون قال هل أنتم طلعون فطلع فرأه في سماء الجحيم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 لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير النزلا أم شجرة الزقون إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم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 إنهم ألف أباهم ضالين، فهم على آثارهم يهرون، ولقد ضل قبلهم أكثر الأهلين، ولقد أرسلنا فيهم مذرين. فانظر كيف كان عاطمة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم مجيبون فنجيناه وأهله من الكرب العظيم وَجَعَلَ ذُرِّيَّتَهُمُ الْبَاطِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ سُمْمَ أُورَاقٌ الْآخِرِينَ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ۖ أَنِ آلهَهَ دون اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَعْلَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُوب فَقَالَ إِنِّي سَطِيمٍ فَتَوَلَّوْا عَنْهُمُ دُبِنِينَ فَرَوَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَنَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ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 فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ إِبْرَاهِيمُ وَبِصَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ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 فَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُشْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُشْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِنِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ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 وَإِنَّ الْقَوْمَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ مَرَرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ نُصْبِحِينَ وَبِالَّذِي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 للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سطيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين فأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون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 ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم شلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين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 وَإِن كَانُوا لَيَقُولُنَّ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَثَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حيد وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم صاد فالقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقا كم أهلنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص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 وَإِذَا طَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنيمشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لشيء يُرَادُ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاطٌ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بل هم في شك من ذكري فلما يذلقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب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 اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسكحن بالعشي والإشراق فالطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخل على داود ففزع منهم قالوا لا تخف قصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط وهدنا إلى سواء الصراط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 وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ يَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مَا قَلِيلٌ مَا هُمْ وَلَنَدَمْ أَنَّمَا فَتَنَّاهُمْ فَاسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ وَخَرُّوا رَاكِعِينَ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 ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عَلَيْهِ عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب قدتها علي فطفق مسحا بالسوط والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قُل رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكَ اللّٰيَ لا يَمْضِ لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّاب فسخرنا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ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 وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مآبٍ اذْكُرْ عَبْدَنَا أيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا لَهُ أَهْلَهُ ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ظرثا فاضرب به ولا تحنس إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب فاذكر عبادنا إبراهيم وإسحاط ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرة دار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار فذكر إسماعيل واليسع وذالك في وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن ماب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 إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَدَ هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ هَذَا فَلْيَذُوقُوا حَمِيمَهُ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 قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار فقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاوت عنهم الأبصار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 والهُوَ نبَءٌ عَظِيمٌ أَن تُمْ عَنْهُمْ عَرِضٌ مَا كَانَ الْيَمِينُ عِلْمٌ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِيُّ إِيَّاهُ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من قين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فطعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس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 قال فإنك من المنظرين إلى يوم المقت المعلوم قال فبعزتك لأغمينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق ما أقول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 إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم ولا تزروا وازرة وزر أخرى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 وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين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 ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنًا أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار بعد الله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 فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيد فتراه نصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب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 ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يغلل الله فما له من هاد أفمن يتطي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة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 ورب الله مثل الرجل فِيهِ شركاء تشاكسون رجلا سلاما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون انك ميت وانهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون صدق الله العظيم